بسم الله الرحمن الرحيم اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر مرؤبهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم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 إليهم فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم فأنجيناهم ومن 119. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ 110. لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِي ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 111. وَكَمْ قَصَلْنَا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمْ 119. لا أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم, ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم فَتَّجَعَلَهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُ وَلَتَتَخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ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 ما يصيقون لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون أم يتخذون دونه علهم قلها تبرها لكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون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 117. القول وهو بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه كذالك نجزيه جهنم كذالك نجزي الظالمين أَوَلَمْ يَرَ الَّذينَ كَفروا أنَّ السَّمَاءَ وَالأَرضَ كَانَتَا رَتقا فَفَتَقَلَا هُمَا وَجَعَلَ اللَّهُ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وجعلنا في الأرض رواسيا تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون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 ونبلغكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهو بذكر الرحمن هم كافرون قُل إِن سَأُمِنٌ عَجَل سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْآمَةِ لَكَفَّرُوهُ عَنْ وُجُوهِهِمْ النَّارَ وَلَا عن ظُهُورِهِمْ وَلَهُمْ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 119. أكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون 110. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون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 ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما يذرون، ولئن إن مسَّتهم نفحة من عذاب ربك لا يقول النَّيا ويلنا، يا ويلنا إن كنا ظالمين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. 119. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 110. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربا بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له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 أم أنت من اللاعبين قال بر ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لا كيد الناس نامكم بعد أن تولوه مدبرين فاجعلهم رَأَوْا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَ عليه على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبرهم هذا فسألوهم فسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَأُولَاءِ يَنْطِقُونَ قَالَا فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أَفِلَّهُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوا وَانصُرْ آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا كون بردا وسلاما على إبراهيم وأراد به كيدا فجعلناه الأخ سريين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلٌّ وَجَعَلْنَا صَالِخِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكَاهِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا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 قبل فاستجبنا له فرتجينه وأله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين تذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وصليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا ما عداود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين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 وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَعُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعبادين وإسماعيل وإدريس وذالكفل كلهم الصابدين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنوا إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمة. استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نوج المؤمنين وzekaria إذناد ربه رب لا تذرني فردوه وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ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 يأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كن. نا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آله تم ما وردوا وكل فيها خالدون لهم سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيتها، وهم في مشتات أنفسهم خالدون، لا. وتتلقّه الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطّوا السماء كطيّ السجّل للكتب كما بدأ. فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها ذنب لا ولق من عابدين وما أرسلك إلا رحمة للعالمين قل إنما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 لكم ومتاع الى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون